كنت صبرا أخي إننا لن ننم بين سلسا الأمم كيف نحيا هنا كيف يحل النظم لا رب كلنا لن يضيع القسم له نبكي على أمة تصنم أغفلت ربها تزدريها الأمم أين عهد ولا عهد المنطرب اليوم كنا إلهة شرعة نحتفن أمة من لن يدوم الألم. نحن أشد الشغاف نحن, نحن, نحن في يَذُونُ وَلَمْ نَمْ طَالَ لَيْلُ اللَّيْلِ يَا رَبُّ لَمْ نَفِقْ لَمْ نَذُقْ لَيْلِي فِي لم نزل في مجاهر لم نم وقى هذا الزقر وعتقار ألم قلت صررا أخي إننا لم ننم وقى هذا الزقر أخي إننا